Allah Akbar Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in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 اللهم ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء اللهم ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ما عبدنا من دونه شيء فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَهَلَّ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا بَلاغُ الْمُبِينِ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ فَامُكِنَ فَكَانَ عَاقِبَةُ مُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى مُدَاهٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِحٍ وَسَوَّلَ لَهُمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَقَالُوا هَذَا مِنْ دُعَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَمَا أُرْسِلَ عَلَيْهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْ إِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا الذين هاجروا في سبيل الله لا ظلم من بعد ما ظلموا لمن انن لم في الدنيا حسنا ولا اجر الصلاة على ربهم يتركنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 او ياخذهم فينقلب بهم فما هم بمؤمنين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراؤوف رحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ غلاله تَغَيَّى ظِلَالُهُ عَلَيْنَا وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُوَ الْخَافِضُ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوهُ إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وله الدين واصبا فَظَهَرَ اللَّهُ تَتَكَلَّمُ وَمَا هَذِهِ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ قُمْ إِذَا فَرَضْنَ قُلْ إِذَا فَرَضْنَ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ أَشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ